بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبينا أب وتب ما أغل أنه ماله وما كثب فيصنى نارا زا تلاب ومرأته الحطب في ريدها حبل من مسده